وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وللله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إيشي يذهبكم أيها الناس ويأت بأخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.